لئلا متنتهوا لنرد منكم ولا يمسنكم من عذاب ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكبتون بل أنتم قوم Terima kasih kerana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 بدين الرحمن بضرب لا تغنى عن شفاعتهم شيئا لا تغنى عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أذل لفي ضلال مبين إني آمنت بربيط فسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون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 واحدة، فإذهم خامدون، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا، إلا كانوا به يستهزؤون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم؟ وإنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطَعُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ إِن أَنْتُمْ إلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن صادقين ما ينظرون إلا صيحت واحدة تأخدهم ما ينظرون إلا صيحت واحدة تأخدهم هم يخصمون فلا يستطيعون توصييت ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصوت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 الأجداث فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا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 فإذهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تحملون فاليوم لا لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فاكهونهم وأزواجهم في ظلال والأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ونحكم دون هذا صرا مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا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 هذه جهنم التي كنتم تعدون أصلا اسلوها اليوم هذه جهنم هذه جهنم, هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم تعدون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 اليوم نختم على أخوائهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشأوا لطمسنا على عيونهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لما سخنهم على مكانة فما استطاعوا مضيهم ولا يرجعون وَمَنْ نُعَمَّ إِذْنُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمَنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ إِنَّهُ إلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 يا نعلم ما يسرون وما يعلمون أو لم ير الإنسان أن خلقناه من طفّة فإذا هو خصيم فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ولس يخلق قال ما يحيي العظام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 الشجر الأخضر نرى فإذا أنتم منه توقدون أ وليس الذي خلق السماوات أ وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول أن يقول له كن فيكون إنما أمره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 وإليه ترجعون